حتى يقتص ي منه أن ك و ن بادغا ا ع ق ل ا م ك ا ف ئ ان للمقتول ل ق و ا إن ا ل ك ف ا ء ة تظهر في ثلاثه ة أمور ت ظ ر آ ث امور ر الكفاءة ثلاثة في أ عند اختلاف الدين فلا يقتل مسلم بكافر ذميا كان الكافر أ و حربيا ولا يقتل الحر بالعبد فآثار الكفاءة تظهر في هذه ا ل أ م و ر ا ل ث ل ا ث ة عند اختلاف الدين وفي النسب وفي الرق و ا ل ح ر ي ة وتكلمنا على بعض الصور ا ل م ت ع ل ق ة بهذا الموضوع الجاني اما أ ن يكون واحدا و إ م ا أ ن يكون متعددا كما مر معنا في بعض الصور ا ل س ا ب ق ة وربما يتبادر إ ل ى الذهن أ ث ن ا ء الكلام على المكافاه ان الواحد لا يكافئه إ ل ا واحد ف إ ذ ا قتل ج م ا ع ة واحدا لا يقتلون به ربما يتبادر إ ل ى ذهن الانسان مثل هذا ولذلك فطرد الفقراء في بحث ا ل ك ف ا ء ة في الكلام على هذا الموضوع فقالوا يقتل الجمع بالواحد لو اتفق عشره على قتل إ ن س ا ن ما ف إ ن ه م يقتلون به و إ ن تفاوتت جراحاتهم له ومن باب أ و ل ى إ ذ ا لم تتفاوت بأن اجتمعوا ع لما ي ه وألقوه ن ش ه ق لما روى مالك أ ن عمر رضي الله ت عنه ا ل ى ع قتل نفرا خ م س ة أ و س ب ع ة برجل قتلوه غيلة أي خ د ع ة وقال رضي الله تعالى عنه بعد أ ن قتلهم به لو ت م اجتمع ل عليه أهل صنعاء أي لو أ أي صنعاء ا عليه أ ه ل صنعاء على هذا الرجل لو ت م ا ل أ عليه أ ه ل صنعاء لقتلتهم به جميعا أ ي أ ن القصاص لا يقف عند حد ا ل خ م س ة أ و السبعه بل لو ت م ا ل أ عليه م ئ ة رجل لقتلوا به ولو اجتمع عليه أ ل ف رجل لقتلوا به على افتراض تصوره فقال لو ت م ا ل أ عليه أ ه ل صنعاء لقتلتهم به وحينما قضى عمر رضي الله تعالى عنه بهذا القضاء بلغ ا ل ص ح ا ب ة جميعا ولم ينكر عليه أ ح د منهم هذا القضاء مع مرور الزمان وعدم الخوف منه و إ م ك ا ن ي ة ا ل م ر ا ج ع ة والتنقيب في ا ل م س أ ل ة فكان إ ج م ا ع ا سكوتيا واجماع السكوت في مثل هذه المواصفات يكون ح ج ة لم ينكروه عليه مع تطاول الزمان و إ م ك ا ن ي ة البحث و ا ل م ر ا ج ع ة وعدم الخوف يصير هذا الإجماع حجة اجماع السكوت ت ا ر ة لا يعتد به وتاره ة يعتد ب و يعتد ك و وتارة ن ظنيا دليلا ي به ويكون دليلا قطعيا وذلك حسب القرائن ا ل م ح ت ف ة به والشروط ا ل م ت و ف ر ة فيه على ما هو معروف في كتب ا ل أ ص و ل ولان القصاه شرع لحقل دماء الناس فلو أ ن ن ا قلنا إ ن ا ل ج م ا ع ة لا تقتل بالواحد لهان على الجاني قبل ان يقدم على جنايته ان يتفق مع اخر او مع اخرين لقتل انسان ما وبذلك يتمكن الجاني او الجنات من د ج ن ب القصاص ما يصعب على الناس ان يفعلوا مثل هذا ولذلك كان لا بد من قتل ج م ا ع ة بالواحد سدا للذريعه لو اننا لم نجد مثل هذه الفتوى أو م ث لكانت هذا الله عنه القضاء تعالى ل رضي من عمر رضي الله تعالى عنه لكانت قواعد ا ل ش ر ي ع ة تحتم علينا أ ن نقتل ا ل ج م ا ع ة بالواحد ف ت ن للذرائع ل أ ن الناس سوف يتخذون من مجموعهم ذ ر ي ع ة لاسقاط القصاص ولذلك كان لا بد من الاقتصاص منه ف إ ذ ا تمالا عدد من الناس على قتل واحد وجب القصاص عليهم جميعا طبعا يجب القصاص ما يجب إ ل ا بطلب الولي من حق ولي الدم أ ن يطالب بالقصاص ومن حقه أ ن يعفو على مال ومن حقه أ ن يعفو مطلقا وارث الدني من ي حقه أن ع فاذا و على م ل مال ه ومن حقه أن يعفو بدون أن حقه ف إ عفى عن ا ل ق ط ا ص من حقه أن يعفو عن يعفو ان ل تمالأ ج م م ي ع عدد إذا الناس واحد على قتل واحد. من حقه أن حقه يعفو عن الجميع ومن حقه أن يعفو عن بعضهم أن عن حقه ويقتص من ا ل آ خ ر ي ن بخلاف الشركاء لو ورثوا دما ف أ س ق ط بعضهم حقه وقال أ ن ا اعفو عن مالي فلا يقتص من الرجل الجاني ولو طالب البقيه بالقطاط لأن إسقاف يسقط من بالقطاط و ي أ خ ذ جميع ا ل د ي ا بينما هنا الكل قتل واحدا وكل واحد منهم لزمه قصاص مستقل فمن حق ولي ا ل ج م ان يقتل ج م ي ع ان يطالب بقتلهم ومن حقه أن, يعفو عن ومن حقه ان يعفو عن بعضهم ويطالب بالقصاص من بعضهم ا ل آ خ ر ف إ ذ ا ع ف ى عن بعضهم على مال ماذا ي أ خ ذ هل ي أ خ ذ من كل واحد د ي ا قال لا طبعا ل أ ن ه لو وجبت ا ل د ي ة على الجميع لوجبت لو م و ز ع ة عليهم ف إ ذ ا قتله خ م س ة يجب على كل واحد خمس ا ق ت ل ه عشرة ي ج ب على كل واذا ح د عشرة ف إ قتله خمسة او عشره ة خمسة الخمسة وعفا عن على ع ماذا الاخرين يجب يجب ي ل م نصف يجب ة ي على كل واحد ا ل عشر و ه ك ذ ا فيحق ل و ل ي أن ي ع ف ه عن بعض ا ل ق ت ل ة إ ذ ا تمالؤوا على قتل واحد بحصتهم من الديه ف إ ذ ا عفا عن الجميع ي أ خ ذ من الجميع د ي ة ك ا م ل ة و ا ح د ة فتقسم ا ل د ي ة على عدد الرؤوس وبما أ ن القتلى قد يقع من ا ل واحد ومن اثنين ل ا قد يقع و ا م ن ا يشترك ن بأن ي اثنان في قتل انسان و ا ل ش ر ك كما قلنا قد تكون بالاتفاق يعني أن يشترك الجميع ان ويتبالا على قتل انسان قتل عمد و ق يشارك تزيل في في يشارك في يشاركوا في أشтоبي انسان انسان لا انما انسان انسان القتل, القتل العمل فما لكن قتل قتل قتل الحكم في هذه الحالة قد قد عمج و و خطأ ابßen والاب هو هذه فما هو حكم الشريك قد يشترك مسلم وذمي في قتل مسلم المسلم لا يقتل في الذمي لكن ما هو حكم الشريك قد يشترك ذمي ومرتد في قتل مرتد ما هو حكم الذمي هو فنحن عندنا ق ا ع د ة ع ا م ة هي لا يقتص من شريك مخطئ او شبه عمد لا ويقتص من شريك من امتنع قوده بمعنى وكان المفترض انه يقتص منه كان من المفترض ان يقتص منه ولكنه امتنع القصاص منه بمعنى فيه كابوه اذا قتل ا ب ن ابنه من المفترض حسب القواعد العامه ة اذا ق ت ل يجب علينا ان نقتله هكذا تقول قواعد ا ل ش ر ي ع ة ا ل ع ا م ة ولكن الشرع منع من قتله للنص لا يقتل والد ل و ل د ك وللمعنى الوالد سبب في وجود ابنه فلا يكون الابن سببا في إ ع د ا م أ ب ي ه على ما ذكرناه بالتفصيل في الدرس الماضي فإذا المفترض شارك الأب لا قال كان رجل آخر هل, منه ام لا منه؟ هل منه لأنه أم منه منه منه يقتص يقتص يقتص من أ ن يقتل ا ل أ ب مع الشريك ل أ ن ه م ا اتفقا على قتل عمد بحر مثلا فكان من المفترض أ ن يقتص من الاثنين الا انه امتنع الاقتصاص من الاب بسبب الابوه وشبه عمد ل أ ن الفاعل ا ل أ ص ل ي ما يقتل فكيف يقتل شريكه قاتل ا ل خ ط أ لا يقتص منه وقتل شبه العمد ا ل قتلا ا ق ت ل شبه عمد لا يقتص منه ولكن ا ل قاتل العمد هو الذي يقتص منه فلا يقتص من شريك مخطئ أ و شبه عمد ويقتص من شريك من امتنع قوده لمعنى فيه إ ذ ا تعمدا جميعا إذا ك ا ن هذا مع الشريك إذا ك ا ن م ت ع م د ي ن ق و ك ا ن و ل د ف ك ا ن م ن ا ل م ف ت ر ض أ ن يقتل ل ر ق ك ا ن ه هو م ط ر و ا ن ه ه م ا ن ع ه م ط ق و ك ن ه هو مطرق وكانه هو مطرق و ا ل ه هو م ط ر ا ل ه هو م ر ك ا ن ه هو م ط ر ت وكانه هو م ط ق و ل ا ل ه هو مطرق وكانه هو مطرق وكانه هو مطرق وكانه هو مطرق و ك ا ل ه هو مطرق ا ع د ة ا ل م ع ر و ف ة و ل ا ي ق ت ل ش ر ي ك ا ن ه ط ئ و ش ب ن ه ع م د حتى ولو كان الشريك متعمدا ق ا لان لأن ل ل ز ه و ق أ هذا القتل حدث بفعلين أ ح د ه م ا يوجب القصاص ه و فعل أ ح د الجانيين و ا ل آ خ ر ينفيه ل أ ن ه إ م ا أ ن يكون مخطئا و إ م ا أ ن يكون قاتلا قتل ا شبه عمد فزهوق الروح حدث بفعلين هذا إذا كان أ ح د ه م احدهما متعمدا مغفيا والآخر أ متعمد متعمدا و ا ل آ خ ر قتل قتلا شبه ع ب د ا ل أ و ل يجب عليه القطاط ولكن الثاني ما يجب عليه و غلب جانب ا ل إ س ق ا ط على جانب ا ل إ ي ج ا ب و أ م ا شريك ا ل أ ب ي اذا قتل ولده فقلنا ولده إنه إ قتل ولده مع الشريك وكان الشريك متعمدا ط ب كان المفترض أ ن يقتل ا ل أ ب ل ك ن المانع منعه أ م ا الاخر فلا مانع يمنعه فيقام الحد عنه في... فيقتص منه والاب ماذا يجب عليه نحن قلنا قبل قليل لو عفونا عن الاثنين معا لوجبت عليهما د ي ة فاذا اقتصصنا من احدهما وبقي الاخر امتنع القصاص منه ل أ ب و ت ه ماذا يجب عليه نصف الديه واذا ل و ف عن الثاني فتجب على الاثنين على ثاملة جية فتجب و إ اشترك عبد وحر صورة ثانية من صور الشركة ثانية من في الجناية اشترك عبد وحر في وحر عبد قتل عبد اشترك عبد عبد وحر في قتل نحن مر معنا في الدرس الماضي في بحث المكافاه أ ة ه ذ ك ل لو ل ع ان ق ة المكافأة في مر م ع الحر في ا م ك ا ا ف أ أن ة ل لا يقتل بالعبد وكان من المفترض أ ن يقتل الحر بالعبد كان من المفترض أ ن يقتل لقوله ت ع النفس ى ا ل بالنفس ولكن قام الدليل المانع من الاختصاص من الحر بالعبد فلما اشترك الحر والعبد في ا ل ج ن ا ي ة كان من المفترض أ ن يقتلا ل أ ن ه م ا ت م ا ل أ على قتله ولكن وجد مانع في أ ح د ه م ا ولم يشك و ا ل آ خ ر فالعبد يقتل ب ه ذ ا العبد والحر تجب عليه ا ل ق ي م ة يعني ما يترتب عليه من ا ل ق ي م ة ل أ ن ه سوف لا يقتل بهذا العبد ويقتل ذمي شارك مسلما في ذمي ا ذمي ومسلم قتلا ذميا كان من المفترض ان يقتصا من ا ووجب اقتصاص ل ا ل يقتل الذم ل آ خ ر أ ن ذ م ي إذا ذميا قتل يقتل ل به و ك ن المسلم إذا ذميا قتل لا يقتل به لقول رسول الا ل صلى ه لا ل عليه وسلم ل ه أ لا يقتل مسلم بكافر ذ م ي ا كان الكافر أ م حربيا على ما بيناه أ ي ض ايضا ف الدرس ا ا ل م ي نعم ولكن تجب على تجب ل ل الديان قلنا م م من س حصته نحن في الدرس الماضي أيضا لو قتل حربي مسلما لو قتل حربي مسلما الحربي أن حربي حربي الحربي في دياره ما يجب عليه شيء ما نستطيع أن نقيم نعمل معه شيء مسلما مسلما كان ما ما لو قتل لو قتل نعمل نجب معه إن حربي حتى ولو أ س ل م ما يجب عليه شيء ل أ ن ا ل ع ب ر ة بوقت ا ل ج ن ا ي ة كما ذكرنا في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة وقد قتل وحشي ح م ز ة عم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتص رسول الله صلى الله عليه وسلم منه لكن لو شارك مسلم حربيا أ و ذ م ي حربيا لو شارك أ ح د حربيا في قتل مسلم لانه ي ق ت ص م ن ه ويقوم ل ه ويقوم به و ي ق ت ص م به ولكن الذي شاركته اذا وصلنا ا ل ا ي ه ويقوم به و ي م ن ه و ي س ق الجنايه ي ق و م به ويقوم به ويقوم به و ي ق به ويقوم ن ه و ي ق ن ا ب ي ق و م به و م به ويقوم ب ويقوم ا ه و ي ق به ويقوم به ويقوم به و ي ق و به و ق و م ه و م ا ه ي ق و ل به ويقوم به ويقوم به ويقوم به ويقوم ه و ي ق به ي ق و م به و ق و م به و ي ق م ه و ي ق و ه ويقوم به و ي و به ويقوم ه ي ق ق و م به و ق م به وقوم ب الاسلام يجب ما قبله فلا يطالب لا بقصاص ولا بديهه و أ م ا الذي شاركه سواء كان مسلما أ م كان ذميا فهذا مكلف أ و تعلقت به ا ل أ ح ك ا م وبناء على ذلك لو س م ك ن ا منه ف إ ن ن ا نقيم عليه الحد فمن المفترض ان نقتل باثنين في هذا القتل أ ح د ه م ا سقط عنه الحكم لماذا كالفروع ن ك ا ا ل س ا ب ق ة نعم كالفروع السابقة فيقتل شريك الحربي وشريك قاطع قصاصا لو ان انسانا وجب عليه القصاص في عضو قطع يدا فقطعت يده وبعد ان قطع يده هذا ق ط ع ه ا بحق انسان قطع يدا قطع يد انسان فالمقطوع طالب بالقصاص منه فقص منه وبعد ان قطع يده جاء انسان اخر وجرح المقطوع ب ج ر ا ح ة ما جنى عليه ج ن ا ي ة أ خ ر ى وماذا هذا الذي ق ص منه بالقطع ا ل آ ن موته يعزى ل ه ذ ا الجرح مات بالسرايه قال يُقتص وبناء على ذلك طبعا الذي طالب بالقصاص ح ولذلك ما يقال إنه ولحينما قطع اليد قطعها بحق. وأما يقال اليد الثاني ما قاسم قطعها حينما ومات قطع بحق إنه جرح جرح بغير حق وبناء على ذلك لا بد أ ن يقتص منه فيقتص من شريك الحربي وشريك القاطع قصاصا أ و حدا اذا قطعت يد إ ن س ا ن حدا ب أ ن سرقه ثم قطعت يده حدا ب أ ن قطعها ا ل إ م ا م فقطع اليد الان بحق ثم جاء إ ن س ا ن آ خ ر وجنى عليه ب ج ر ا ح ة و س ر ت ا ل ج ر ا ح ة ف إ ن ه يقتص منه وكذلك شريك جارح النفس كان جرح إ ن س ا ن نفسه وجرحه آ خ ر وسرت ا ل ج ر ا ح ة فمات فيقتص من الجارح ا ل آ خ ر وكذلك شريك دافع الصائل س ي ا ت معنا في أ ح ك ا م الصيان أ ن ا ل إ ن س ا ن يجوز له أ ن يدفع من طال عليه بتخفي ف ل أ خ ف ف إ ذ ا دفع إ ن س ا ن ه الصائل عن نفسه ب ج ر ا ح ة مثلا ما يقتص منه ولو سرت ا ل ج ر ا ح ة ومات بل يحق له أ ن يقتله إ ذ ا لم يستطع أ ن يدفعه بغير القتل وسنتكلم عنه إ ن شاء الله بالتفصيل ف إ ذ ا دفع إ ن س ا ن صائلا عن نفسه ثم جاء آ خ ر وجرح ه و ترك ا ل ج ر ا ح ة فمات فانه يختص منه كل بغير حق ما وجد فيه ما يمنع من طلب القطاط منه وبناء على ذلك ف إ ن ه يقتص منه جرح ج ر ح ه الفعل م ر ة وقع من رجلين وهنا رجل واحد ولكنه احدث حدثين مختلفين احد الحدثين وقع عمدا والثاني وقع خطا وسرت الجراح ة فمات بهما او جرح حربيا او مرتدا ثم اسلم المجروح جرح ر ح ب ي او جرح مرتدا اثناء ا ل ح ر ا ب ة واثناء ا ل ر د ة ثم اسلم المجروح الحربي او المرتد وبعد ان اسلم جرحه جرحا ثانيا فجرحه الان جرحين الجرح الاول وقع قبل ا ل إ س ل ا م في ح ا ل ة تسقط القطاط ل أ ن ه جرح حربيا و مرتدا ونحن مر معنا أ ن المرتد لو قتله مسلم ما يقتل به فمن باب أولى إ ذ اولى جرحت ا ل ص ر ة ا أ و ل ا ل ت ي م ع ن ا جرحه رجلا واحدا جرحين أول عمد والثاني خطأ الصورة الثانية جرح الجارع أول والثاني الثانية لكن في حالتين مختلفتين والاختلاف ليس واحدا إنسانا واحدا وإنما عبد في خطأ بسبب الجرح ا ل أ و ل جرحه ا حينما كان حربيا وجرح ا ل الثاني بعد أ ن أ س ل م أ س ل م ثم جرحه ا م ر ة ث ا ن ي ة وشرت ا ل ج ر ا ح ة ومات المرتد ح ر ب ي و ا ا ت ل بهذين الجرحين هل يقتل به أ و لا يقتل قال لم يقتل الجاني ر ح لا يقتل ا ج لا يقتل لماذا في ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى وقع منه فعلان ا ل أ و ل عمد والثاني والثاني خ ط أ فالفعل لم يقع كله بالعمد وبناء على ذلك اجتمع معنا موجب ومسقط فيغلب المسقط كما ذكرنا في صوره ة سابقة ذ ا ل ن سابقه ب ة ل ل الأولى وأما في الحالة الثانية ة وأما في ا وبالنسبة الجرحة حينما ل للورتدي للحربي لأن ن س ب ة ع ذ ه الجرحة التي وقعت أ وغلب الجرحان اللذان وقع أحدهما مضمون وهو جرح الحربي وجرح المرتد والثاني مضمون لأنه جرحه في المرة الثانية بعد أن أسلم الحربي وبعد أن رجع المرتد إلى الإسلام لأنه أسلم إلى جرح وجرح جرحه رجع خير مضمون مضمون أن أن وقع وهو وبعد بعد في ف مسقط القصاص دائما على الموجبه ولذلك الحدود يعني من الحدود ل ما ا أن تدرأ ب ب ش ا ت بشكل طبعا أتكلم عام أنا أتكلم. طبعا هذا ق ص ا ص فاذا إ ذ إ اجتمع فعلان موجب ومسقط دائما يغلب المسقط اجتمع عملان احدهما مضمون و ا ل آ خ ر غير مضمون جرحه حينما كان حربيا وجرحه بعد أ ن أ س ل م الجرح الثاني مضمون ولا شك أ ن ه تجب عليه فيه الدية ت ج بسبب عليه ب هذا الجرح الديه ة و ل ي س مضمونا ل أ ن ه كان مرتدا فتجب عليه ا ل د ي ة ك ا م ل ة تجب عليه نصفه ا م ع اثنان على واحد ف إ ذ ا سقط أ ح د ه م ا ل أ ن ه لم يكن مضمونا فيجب الثاني ل أ ن ه مضمون ولكن يجب بقصه من ا ل د ي ة فلا يجب عليه كل الديه ة إذن ذ ه أحدهما الصورة الثانية الصورة الأولى اجتمع اثنان واحد على أو شريف شريف مخطئ شبه ع م د الصوره ا ل ث ا ن ي ة وقع من إ ن س ا ن فعلان لكن أ ح د الفعلين مضمون و ا ل آ خ ر غير مضمون ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة لو جرح إ ن س ا ن إ ن س ا ن ا فجاء المجروح وداوى جرحه بسم م ذ ف ف يعني قاتل في قاتل الحال عجاب شربه سم أ و وضعه على جرحه وسرى فورا من أ ن و ا ع السموم ا ل ق ا ت ل ة قال فلا قصاص ولا ب ي ت على جرحه ا في النفس من هو الذي انتحر وجرحه جرحا بسيطا حتى وضع عليه ث م ا وانتحر مات او شرب ث م ا وراءه ومات هو الذي قتل نفسه الجرح هذا ما يفضي إ ل ى الموت هو حكم الجرح؟ عليه ما حكم ما يضمن فيما ضمان أما تكلم الجرح؟ هذا الجرح على التفصيل الذي فيما بعده في ضمان الجراح هو عليه تنذكره على على يجب قد بعده أنت في مقدار الضمان و ك ي ف ي ة الضمان ويتكلم ن على ا ل ا ح س ا م ا ل ع ا م ة في ا ل ا ق ص ا د هل يقتص أ و لا يقتص والذي انتحر وهذا الجاني أو الجارع ن ي أو ا ا ل ج يجب عليه ضمان هذا الجرح الذي جرحه للالزام و التداوى ي لشيء يسارع في و دواء ت يستعمل المجني الحالة الثانية مذففا عليه لن ا ا ر ع في الموت ت ع م ل دواء ف ي ه سما سم لكنه لا يقتل غالبا لكنه, لا يقتل غالبا. لكنه قد يقتل فالقتل به كالقتل شبه العمد فيصير جاني شريك شبه عمد كما مر معنا قبل قليل هو جرح فتداوى بدواء لا يقتل غالبا لكنه قد يقع منه بسببه الموت فماذا يعتبر شريك شبه عمد فلا يقتص منه بل عليه نصف جيهة الديه م غ ل ظ ة ع المغلظه لان القتل المرت وقع بسببه وسبب المجروح ح هذا, هذا, هذا لا م ف إ ذ ا مات المجروح بهذا الدواء الذي استعمله فيعتبر الجارح شريك شبه عمد فيجب عليه نصف ا ل د ي ة م غ ل ظ ة ويجب عليه ضمان ذلك الجرح بما تضمن به الجروح على التفصيل الذي تذكره إ ن شاء الله هذه ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة استعمل المجروح دواء يقتل غالبا استعمل دواءا ي ق ت ل مش مذفف سعمل دواء يقتلوا غالبا وقد لا يقتل ا ل م ذ ف ف الاول منتحر شرب س م ن يريد ان يموت ومات هذا قلنا عرفنا حكمه الان شرب د و ا ء يقتلوا غالبا ولكن م دام قلنا غالبا يعني انه قد لا يقتل فما هو الوضع قال يختلف اما ان يكون عالما بحاله انه يقتل غالبا و إ م ا أ ن لا يكون عالما في ح ا ل ه قال و إ ن قتل غالبا وعلم حاله فشريك جارح نفسه شريك شريك جارح نفسه اذا سرت إ ل ي ه الجراحه ومات بها قلنا انه يختص منه فعليه القول وهناك قول ضعيف بانه شريك مخطئ ومن الصور التي يتفق عليها الناس ان لا يقتلوه بكيف مثلا أ و يرقوه من شاهر و إ ن م ا يضربوه بالسياق أ و ب ا ل ع ط ا أ و ب ا ل أ ي د ي اجتمعوا ناس على ضرب إ ن س ا ن لو ضربوه بالسياق فقط يموت و ض ر ب كل واحد لو انفرد ما يؤدي إ ل ى الموت و لكنه سبب أ ف ض ل إ ل ى الموت لو ا ج ت م ع لو ا ن ف ر د ضرب كل واحد منهم ما يميت و لكن م ج م و ع ة ا ل سياق يؤدي إ ل ى الموت قال لو ضربوه بسياط فقتلوه وضرب و ا كل واحد غير قاتل فما هو حكم القصاص قال يوجد عندنا أوجه متع اقوال في ا ل م س أ ل ة للاصحاب الاوجه هي اقوال الاصحاب واذا قال توجد فيه اقوال عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال ففي القصاص عليهم اوجه اصحها يجب القصاص على الجميع ان تواطؤوا ان اتفقوا على ان يضربوه حتى ي م ولو لم نقتص منهم لهان على الناس إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن يقتلوا انسانا أ ن يتواطؤوا عليه بالضرب ليموت ويسقط القصاص عن الجميع فسدا في وفي بالسيف وعفاءات بالسياس القصاص الجميع وبما القصاص الجميع حالة الضرب وفي حالة الضرب بالسيف وفي حالة للقائم الشايق الصورة ذكرناها للذريعة على على بكل يجب يجب أن لو وجب القصاص على عدد من الذي يقتل أ و ل ا يعني لا يمكن ان يقتل الجميع د ف ع و ا ح د ة إ ل ا إ ذ ا كان في هذه ا ل أ ي ا م ت ص و ر قتل الجميع ممكن دفعه و ا ح د ة لكن نحن ت ك ل م نتكلم, نتكلم عن الوسائل ا ل ح ض ا ر ي ة ن ت ك ل م ع ل ى الاحكام العامه ن قتل الجميع دفعه و ا ح د ة لا يوجد إ ش ك ا ل وسط الكهرباء اليوم و س ل الغازات ا ل س ا م ة وسائل ك ث ي ر ة يمكن أ ن نقتل الجميع دفعه و ا ح د ة ولكن على افتراض أ ن ن ا ما نريد قتلهم د ف ع ة و ا ح د ة نريد أ ن نقتلهم على الترتيب ف م ن الذي يقتل منهم أ و ل ا هذه س و ر ة جماعة قتل واحد خمسة قتل ليست السورة الأولى قتل خمسة واحدا قتل واحد خمسة الخمسة وإذا واحد الأولى واحدا واحد يطادبون أولياء يطادبون بالأول إنسان بالخصاص الآن الدمس بالخصاص قتل قتل قتل قتل يقتل؟ يقتل ليست فلمن يقتل بالثاني أ م بالرابع أ م بالثالث أ م بالرابع أ م بالخامس ليس ومن يقتل إ ذ ا قتل جمعا مرتبا قتل ا ثم ثم ثم ثم باولهم قتل الانسان باولهم إ ن لم ي ع ف و أ و ل ي ا ء الدم طبعا ليس المقتول مقتول ف إ ذ ا عفى اولياء الدم قتل بالثاني ل أ ن ه صاحب الحق لام و إ ذ ا عفى الثاني قتل بالثالث وهكذا واما اذا قتلهم معا قتل الخمسه معا في الماضي قال كما لو هدم عليهم جدارا هذا هو التصور في الماضي هذا الذي كان يوجد عندهم من وسائل القتل الجماعي طيب ماذا يعمل الباقون قتل ب ا ل أ و ل إ ذ ا كان مرتبا أ و قتل ب أ ح د ه م إ ذ ا كان قد قتلهم معا وخرجت ا ل ق ر ع ة على أ ح د ه م ماذا نعمل ا ل ب ق ي ة ماذا يعملون ق ا د وللباقين ا ل د ي ا ت ي أ خ ذ و ن الديار ولو قتل خ م س ة ما تجب لكل واحد منهم عليه ديار لكل و... لو قتل م ا ئ ة تجب عليه لكل واحد ديار وهكذا كان عنده مال ما كان عنده مال ف هو واجب عليه هذا نتكلم فيما إ ذ ا كان عنده هو يجب عليه على كل حال يجب عليه لكل دي واحد د ي ة فان وجد المال أ خ ذ ن ا و إ ذ ا لم يوجد المال فطبعا هناك العاقله ة و ن ا ك وسائل اخرى سنتكلم عنها قريبا إ ن شاء الله تجب عليه الذي د ي ا ل قتل به سقط حقه ل أ ن ه خص من القاتل وأما البقية سواء البقية كان قد قتل ب ا ل ق ر ع ة او قتل بحسب الترتيب و ا ل ا و ل و ي ة للباقين الدياه في, في مال هذا الرجل ل أ ن ه تعذر القصاص ما عاد ان فبالضرورة يمكن كانوا نقتصر القصاص القصاص وقع تجيب باختيارهم لهم الديا بالضرورة ليس المال للأول ووقع ل أ ح د ه م إ ن كان قد قتل ب ا ل م ع ي ة ووقع ل أ ح د ه م بسبب ا ل ق ر ع ة فوجب على الباقين أ ن يرضوا بالمال لنفترض ك ل ن أ ن القرعه خرجت في زيد فقام عمرو قال مدى خرجت سيختص فقام الثاني وقتله قال انا ما انتظر ا ل ا و ل و ي ة ماذا يجب قال فلو قتله غير الاول طبعا ما يقتص منه لانه قتل بحق لكنه عصى باعتدائه على حقوق الاخرين الحق الان لمن خرجت له ا ل ق ر ع ة او لمن وقعت عليه ا ل ج ن ا ي ة اولا فكونه قام وقتل عصى عصى بسبب اعتدائه على حقوق الاخرين وعزر كالذي يقتل القاتل دون إ ذ ن القاضي يعذر باعتدائه على س ل ط ة القاضي وهذا الكلام نفسه هنا ويقع خطاطا من القاتل و أ م ا ا ل ب ق ي ة سواء كان ا ل أ و ل أ م كان من خرجت له ا ل ق ر ع ة فله م د ي ة كما ذكرناه قبل قليل وصل وعلى الله آله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه、وسلم.